بسم الله الرحمن الرحيم السمو والارتقاء ببيان ما سكتت عنه الدمياطية من الأسماء إلهي يا من نعلمن بتوبة علي فأنت الوطر سؤلا وموئلا ويا محسن أحسن مآبي وموتتي وللعيب فاستر يا ستير تفضلا وأخذك يا ديان أرجو لمن بغوه ويا حافظ احفظني وأهلي من البلا سألتك يا سبوح دفع نقيصة مُنَايَ لِتَرْضَى أَنْتَ أَعْلَى مُؤَمَّلًا مُبِينٌ فَبَيِّنْ كُلَّ حَقٍ مُكَتَّمٍ وَمِنْ فَيْضِ جُودٍ يَا جَوَادُ فَأَفْضِيلًا وَأَكْرَمُ أَكْرِمْنِي بِكُلِّ فَضِيلَةٍ وَبِالْرِفْقِ خُلْنِي يَا رَفِيقُ وَكَيْفَلًا وجمي الحياة يا جميل بصحة فلا سقم يخشى أن تشاف فبدلا حي فأودعني الحياء سجية ويا طيب, طيب طعامي لأسألا مليك فبوئني مقاما بجنة ومعطن فبلغني عطاء مكملا ويا سيد سود نصيرا لديننا ويا شاكر اشكر لي قليلا وأجزلا ويا رازق رزقني نعيما مسعر أرخص كل عيش وسهلا فهذه أسام الله جاءت عزيزة تماما لنغم لا يزال مبجلا فبادر لتحظى في الثواب بجنة بإحصائها نعم الهناء فحصلا وحمدا لربي مع صلاتي مسلما على المجتبى خير الأنام توسلا وأصحابه الغر المدات جميعهم وأتباعهم في كل حال على